119. وعلى بعضهم أولياء بعض 110. والذين آمنوا ولن يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا 111. وإن في الدين فعليكم 119. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق 110. والله بما تعملون بصير 111. والذين كفروا بعضهم أولياء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 لا الله إن الله بكل شيء